اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعت بين المشرق والمغرب وأعنهم على جواب الملكين يا أرحم الراحمين